وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَلَمْ يَنظُرُوا أَن يَخْتَفِ لَكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِدًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وكيلاً أم أمرتم أيه يعيدكم في هجرة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم طاففا من الريح فيغرقكم بما كفروتم ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيدات ورزقناهم من الطيدات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَنَّى لَكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ كتابه وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا